فمن خاف من نوصي مجنة أو إتنا فأصلح بينهم فلا إتنا عليه إن الله رفوح رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم علكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يلقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران يبلغ الناس هدا منات لدينا من الهدى والفرقان فمن شهد انكم الشهر فاصم ومن كان مريضا أم على غفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما نداكم ويألنكم تشكرون وإذا سألك عبادي مَن يَسْتَجِيبُ لِلَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِالْعِلْمِ عَلَّهُمْ يَرْشُدُ